بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ذهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنكم حرم إن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 تَسْعَوْنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واستقوا الله إن الله شديد العقاب فرمت عليكم الميتة والدم ولحن الخنزير وما أهل لغير الله به وَمَا أُهِلَّ لِنِصْفِهِ غَيْرَ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةِ وَالْمَوْقُودَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ نُطِيحَةٌ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَتِ السَّبُؤُ إِلَّا مَا دُكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن سَتُقْسَمُونَ بِالْأَذْنَابِ ذَلِكُمْ فِقْ أَن يَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ من فَلَا تَخْشَوْنَ وَاخْشَوْنَ أَن يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَأَمَنُوا فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ حُلَالٌ لَّكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُمْ معلمونهن مما علمتن الله فكنوا مما أمتكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واستقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حن لكم الطيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حن لكم وطعام الذين أُوتوا الكتاب حن لكم وطعامكم حن لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير متافحين ولا متخدي أخدان ومن يفحر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوتكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاصطهروا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ النِّدَاءٍ أَوْ لَمْ تَجِدُوا نِسَاءً فَآتُوا حَاجَتَهُنَّ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْتَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَفِرَكُمْ ولكن يريد لي يطهركم وليتمم نعمته عليكم وليتمم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا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 اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وَأَثَابَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُنَازِعُهُمْ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ مَكَثْتُمْ قَوْمًا أَيَّ بِفَتْوٍ إِلَيْكُمْ إِذْ مَكَثْتُمْ قَوْمًا أَيَّ بِفَتْوٍ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 وقالوا ضامو إني معكم لإن أقمت بالصلاة وآتيت بالزكاة وآمنت برسله وآمنت برسله وعذرتهم وأقرضهم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِّأُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ دَعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِنْ فَاقَهُمْ لَعَمَّا هُمْ وَجَعَلَ لَقُلُوبِهِمْ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فعافوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذي نقول إننا نصارى قد نام ثقهم فنحو حصن فنحو حصن مما ذكروه فأخرجنا بينهم العدا وسو الظضاء إلى يوم القيامة. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا لَا يُزَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُحْبُونَ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم ويخرجهم من أفضل ما في النور بإذنه ويهدئهم ويهدئهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الَّذِي حَبِلَ بِمَرْيَمَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الَّذِي حَبِلَ بِمَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَمَا هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتْ يَامُودُ إِنْ ثُمَّرْنَا نَحْنُ أبلاء اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فسرة من الرسل أن تقول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم اذ جعل فيكم وآتاكم ما لم يؤفي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تركزوا على أدباركم فتنقلهم خاسرين قالوا يا موسى إن فَإِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَدَالِينَ وَإِنْ مَا لَنَدْخُولَهَا لَنَدْخُولَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ مَا قال رجلان من الذين يقاطرون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَدِمُوا قربا قَرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالُوا لَأَقْتُلَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئي بسألك لي يا ذك لي تقتلني ما أنا بباسيط يا ذي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين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 أو قتلت في الأرض فكأنما قتلنا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما اسنى أحيا الناس جميعا ولو قد جاء اسم مرسلنا في البينات مما انك كثيرا منهم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 ويسعون في الأرض فذاذ أي يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال الأول فو من الأرض ذلك لهم خذو في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا به قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا استغوا الله وبسقوا إليه الورثة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا له ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معهم ليستدوا به ليستدوا به من عذابه يوم القيامه ما تكف بن منهم ولهم عذاب اليم يُريدون أيَّ يخرجون من النار وَمَا هُم بخارجٍ مِنْها وَلَهُمْ عذابُ مقيمِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزاءً بِمَا كَسَبَا جَزاءً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 يا ايها الرواد قولوا لا يحدكم الذين يسارعون في الكفر من الذين, قالوا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذر سماعون لقوم آخرين لم يأشوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تهتوه فاحذروه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 بأكالون للسح فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن هكمت فحكم بينهم بالقسق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 إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرضبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ورضانيون والأحبار بما تحبذ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون لا تخشون ولا تشتروا في آيات سماه قليلا ومن لم يحب بما أنزل الله فأولى هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النف بالنف والعين بالعين والألف بالألف والألف بالألف والأذن بالأذن والسنة بالسنة والجروح قصاص. فمن تصدق بني فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الصالمون وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا ومصدقا لما بين يديه من الثورات وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتقون وَأَلْزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَ مِنَ الْعَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بِمَا أَلْزَلَ اللَّهُ اللهم ولا تستبع أهوائهم ولا تستبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرع سوء ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمم مثوا واحدة ولا كل يبلوكم ولا كل يبلوكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إن الله مرجعكم جميعا. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تستبع أهواءهم واهزرهم واهدرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاتقون أفحكم الجاهلين يبغون، أفحم الجاهلين يبغون، ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكم لقوم يقنو. يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَرَى الَّذِينَ فِي قُنُوبِهِمْ نَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا بَأْسَاءٌ فان سمىه ان يئس يدي الفتح او امر من عنده او امر من عنده فيصبح على ما اتى فيه انفسهم نادهم ويقول الذين امنوا الا الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا إيمان إنهم لمعكم هبط أعمالهم فأصبحوا خاطرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأسل الله بقوم فسوف يأسل له بقوم يحبهم ويحبونه. أبذلن على المؤمنين أعدة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم سائمين ذلك جزء الله يعطيه من يشاء. والله تعالى عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وَمَن يَسْتَوَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِذَّةَ اللَّهِ فَإِنَّ حِذَّةَ هُمُ الْغَالِبُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا الذين استخدوا دينكم هزوا ولعبا لا تستخدوا الذين استخدوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب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 ذلك فِئَتَانِ قوم لا يعقلون قل يا النَّاسُ الكتاب قَبْلَ ذَلِكَ منا إلا أن آمنا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وما كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا وَأَنَّ أَشْفَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَتُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْقَنَادِيرِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَجَةَ وَالْقَنَاذِيرَ وَعَدَدَ الصَّابُونَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله آلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحر لبئت ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قومهم الإثم وأكلهم الصح لبئث ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ظلت أيديهم ونعلوا بما قالوا لَن يذاهِمَ بِسُطُتَانِ يُنفق كيف يشاء وَلَن يَنزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ضَيَاناً وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَداوةَ وَالْبَغضاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفتدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واستقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم نا كسرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخالهم جناتا عيم ولو أنهم أقاموا السورات والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن سحف أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك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 لستم على شيء حتى تقيموا السورات والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم ولا يزيدنك فيهم منهم ما أُنزل إليك من ربك طغياناً وفراً فلا تأس على القوم الكافرين إمما الذين آمنوا والذين هادو الصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعلوا وصموا ثم تضع الله عليهم ثم تضع الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة فقد حرّم الله عليه الجنة ونهواهما وما الضالين من أوصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينسهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم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 وأمه صديق كان يخون القرآن أُنظر كيف نبين لهم الآيات ثم أُنظر أن لا يُستكون قُل انْتَعُدُّونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا وَلَا تَقُولُوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نعن الذين كفروا من بني إسرائيل عَلَىٰ أَن ثَالِثَةَ أُذُوعَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَسْتَنَاهُونَ عَمَّ يُنْكِرُ فَعَلُوا نَبِيُّ الزَّمَانِ كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثير منهم يتولّون الذين كفروا لبث ما قضّ مثلهم أنفسهم أنسخ الله عليهم أنسخ الله عليهم وفي العذابهم قايدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما استخدوهم, ما استخدوهم أولياء ولكن كبيرا منهم فاسقون لا تجدن أشدنا في عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولا تجدن أقرضهم ما وسس للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سرى أعينهم سفيض من السمع منهم ما عرضوا من الحق يقولون ربنا آمننا فكتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ربنا ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأكادهم الله بما قالوا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار القالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 فكف عرضه إقام عشرة مساكين من أوسط ما تقيمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.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 يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلسون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والذغضاء في الخمر والميسر ويخذكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 ما قعنوا إذا مسقوا وأمنوا إذا مسقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم مسقوا وأمنوا ثم مسقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أذيكم تناله أذيكم ورماحكم لي على الله ما يخافه بالغيب فمن اعتذار بعد ذلك فله عذاب أليم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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فوى عدل منكم هديا هديا ذالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليدوق ودال أمره أَنَّ اللَّهَ عَمَّا تَذَرُونَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِن وَاللَّهِ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ وَخُلِقَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ قَائِمُونَ مَعَكُمْ صَيْدُ الدَّمِ مَاذُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتًا حَرَامًا قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَنَا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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والصيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدي لكم تساؤل وإن تسألوا عن لا أحد ينزل القرآن تبدي لكم عصاه أن والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصدح بها كافرين ما جعل الله من ذحيه ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيلته ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما انذر الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَلْفُ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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن ألتم ضربتم في الأرض فأصابتم مصيبة الموت تحدث لهما من ذعى الصلاة فيختصمان بالله إن أتبت لا نشتري به ثمنا. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة, شهادة الله إنا إذا لمن الآثنين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ سَحَّقَ إِسْمَانَ فَأَقْرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ سَحَّقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءَ فَيُقْسِمَانَ فيؤخذ ما لله لشهادتنا أحق من شهادتهما وماعتذينا وماعتذينا إن إذا لمن ضال مين ذلك أذنا أي يكتب الشهادة على وجهها أو يخاف. أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَذَّ أَيْمَانٌ بَعْذَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَبْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغنود إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيستك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئسهم في الزينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا فحوم مبين وإذا أُحِيط إلى الحواريين أن آمنوا بي وجرتوني قالوا آمننا قالوا آمننا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بل ما هل يستطيع ربك أي ينزل علينا أي ينزل علينا ما إذا تنم من السماء؟ قالت تقول الله إلينكم مؤمنين. قالوا نريد أن ندخل منها وسقّم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدّقتنا ونعلم أن قد صدّقتنا ونكون عليها من الشهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنت علينا نائذة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ أَمْ مَنْ يَمَا أَنْتَ تَقُولُ فَنَنَّ مَا اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ أَتَقُولُ فَنَنَّ مَا اتَّخَذُونِي سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم